ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا قَالَ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا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 وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيدِ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وطيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين